بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأد الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وطركنا على المحجة البيضاء ليلها كان هارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهما صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم التسليم كثيرا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا وفي أموالنا وفي أعراضنا وفي أنفسنا وفي دمائنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم إنا نسألك ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وأن تثبتنا وتتقل الموازيننا وتقبل صلاتنا وتغفر خطيرتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم احفظنا بالإسلام يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام يا رب العالمين وقنا شرور أنفسنا اللهم قنا شرور أنفسنا وشر أعدائنا وشر أعداء الدين اللهم اكفنا شر أعداء ديننا يا رب العالمين ثم أما بعد ياء حبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وددت أن أتحدث إليكم اليوم في أمر هام طرع على كثير من البلاد من بلدنا المسلمة الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن منها وإن أردت ربي بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين ولكن عندما أتحدث عن الفتن لا بد أن أرجع إلى الخلف أو إلى بداية يا حبائي أشراط الساعة علامات الساعة للساعة وقت كما تعلمون ذكر فيها ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أن الساعة آتية لا ريب فيها فالساعة آتية لا ريب فيها يا حبي قريبة نعم هي قريبة وذكر ربي سبحانه ذلك في كتابه أما وقتها فلاعلم ذلك الوقت إلا ربي سبحانه وتعالى لا يعلم أحد وقت الساعة المعين لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ولذلك سبحانه رب العرش العظيم حكمة بليغة من رب العالمين أن يكون في الساعة إخفاء وقت الوقوع وقت وقوعها فيه إخفاء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أعدت لها الاشتغال بالأنفس بإصلاح الأنفس من أراد أن يلقى الله على خير فليستعد بإصلاح نفسه أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى وعمل لهذا اللقاء لذلك لا يجوز الاشتغال في تحديد الوقت ولكن يجوز الاشتغال بإصلاح النفس بإصلاح أنفسنا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى قبل أن يلقى كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى وهو منشغل في هذه الدار الدنيا او يخرج من هذه الدار الدنيا وهو مفلس عند لقائه لله سبحانه وتعالى ذلك عندما اتحدثي احبائي عن الساعة اقول لساعة علامات وقعت فعلا اشرات وقعت فعلا منها على سبيل المثال بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وغيرها من العلامات التي قد وقعت فعلا وهناك علامات قد وقعت ولكن ما زالت مستمرة أو على سبيل المثال مثلا أو مقعت مرة ويمكن أن تتكرر أكثر من مرة من هذه العلامات التي قد وقعت وما زالت مستمرة وقد تتكرر أكثر من مرة الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن ينجينا منها وأن يخرجنا منها على خير رب العالمين وعندما أتحدث عن الفتن أقول يا إحبتي التحذير التحذير التحذير من الفتن كما حذرنا منها خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعندما أتحدث عن التحذير من الفتن لا بد أن أتحدث عن الإنسان الصالح من هو الإنسان الصالح؟ الإنسان الصالح يا إحبتي وأسأل ربي ولكم أن يرزقنا إصلاح العمل وإصلاح النوايا وإصلاح القلوب الإنسان الصالح والإنسان الذي المسلم المستقيم على طاعة الله المستقيم على دين الله سبحانه وتعالى المستقيم على الدين الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم على منهج ربي سبحانه وتعالى والفرض المسلم والأمة المسلمة أمر الابتلاء وارد كل يبتلى أو كل ممتحن كلنا منمتحن وكلنا بنبتلى الامر وارد من الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول سبحان الله احبائي انواع الابتلاء او البلاء شديء كثيرة جدا وقد يكون الابتلاء في داخل الامة مثلا بسبب الاهواء او بسبب الفرقة او بسبب التخاصم او الخصام وقد يكون الابتلاء بسبب عدون حاقد عليها امتنا المسلمة يريد أن يكتحها أو يستذلها أو يذلها وقد يصل البلاء لأمر شديد جدا أن يكون ذلك البلاء نابع من الفرق والخصام إلى حد أن يصل كل واحد سلاحه في وجه الآخر فتزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنهك الحرمات وتسلب الأموال تبتلأ شديد كل هذا ابتلأ شديد سبحان ربي سبحان ربي يا حبيب أطلع ربي سبحانه وتعالى رسوله الكريم على كثير من المبلاي والفتن التي سيبتلى تبتلى بها الأمة الإسلامية ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في الحديث مع الصحابة عن هذه الفتن لم يترقنا وكأن الإنسان يعيش في هذه الأيام وقبلها من الأيام سبحانه وتعالى وفيه كل وقت لا نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في هذه الأوقات العصيبة من حياة الأمة المسلمة كلها شوفوا انظروا يا حبتي في الحديث ده ما يقول أبو زيد عمر بن أخطب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا خطب في فيه فخطب في المسلمين حتى حضرة حتى حضرة الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا رسول الله حتى حضرت العصر شايفين الأمر جلل ازاي؟ ثم صعد المنبر فخطبنا يعني خطب فيهم حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائم فأعلمنا أحفظنا ولذلك الحديث هذا الحديث يحبني رواه مسلم في كتاب الفتن والعلى هذا المقام ذكر في حديث كثير جدا في يمكن عندما نتحدث إلى حديث ما ذكر في الفتن إن شاء الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا الساعة فتن قيغفع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أسأل ربي, وربي ربي ألا نكون من هؤلاء يا رب العالمين أسأل ربي ألا نكون أنا وأنتم من هؤلاء يا أكرم الأكرمين يصبح الرجل مؤمن مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا نقول سبحان الله أحبائي الفتن كثيرة مظلمة شديدة لها أنواع عندما نتحدث عن الفتن نقول لها أنواع فتن شديدة جدا تروع تروع القلوب وتهز الأنفس وتزلزل الأرض من تحت أقدام العبد الفتن هذه منها من يكون, ما يكون, منها من يكون خفيفا الحديث الذي في حديث, حديث في سحيح مسلم عن الفتن أي من الفتن يعني ثلاث لا يكدنا يذرنا شيئا يعني فتن بسيطة ومنها فتن كرياح الصيف منها الأولى شديدة جدا ومنها فتن كرياح الصيف يعني فتنة وبتمر ومنها صغار ومنها كبار دي الفتن يعني منها الفتنة السريعة اللي بتمر والحمد لله تمر سريع ومنها الفتنة الشديدة ومنها الفتن اللي بتقضي على الأمم بأكملها وأسأل ربي سبحانه وتعالى للأمة المسلمة في كل مكان ألا تذهب الفتن بها يا رب العالمين نقول يبلغ من شدة هذه الفتن أنها تخرج المسلم عن دينه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيدروا بالأعلام بأعمال مع زرع بيدروا بالأعمال النبي أمرنا بالمبادرة عشان كده يقول سرعوا اعملوا اجتهدوا في الطاعة في العمل الصالح بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمن أو مؤمنا وامسي كافرا وامسي مؤمنا واصبح كافرا يبيع أخذ أحدكم دينه بعرض قريل من الدنيا هذا الحديث رواه احمد ومسلم ذلك مسألة الفتن يا أحبائي لها تأثير شديد على المسلم علينا كلنا خلي بالكم قد تكون الفتن داخل بيوتنا أو خارج بيوتنا قد تكون الفتن شديدة جدا كما ذكرت سابقا لكن ايا كانت الفتنة بتزلزلنا, بتزلزلنا بتزلزلنا بتزلزل كياننا فتأثيرها ايه على المسلم ما شدت الفتنة على المسلم يبلغ ثقل هذه الفتنة وشدتها على المسلم انه سبحان الله كما في الحديث يا حبائي يتمنى الموت ويرجوك يتخلص من البلاء شوفوا الحديث عن أبي إفرائر رزي الله عن, الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان الحديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية أخرى لمسلم والذي نفسه بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به فتنة في الدين سبحانه رب العرش العظيم زيك نقول ما هي أسباب إذا كان هذا الأمر تأثرها الشديد على كل واحد فينا نقول في عجالة شديدة طب أسبابها ما أسباب الفتن هجملها هجمل أسباب الفتن أو هقول أعظم أسباب الفتن هي إيه أعظم أسباب الفتن يا أحبائي أو البلاء أو البلاء قلة العلم قلة العلم وقلة الخشية لأن قلة العلم سبحان الله الإنسان مش عالي مش لا يعلم عن الله شيئا فبيزداد سبحان الله أولا بيزداد انهار في الفتن الحاجة التانية انه سبحان الله بيقع في الفتن ولذلك أعظم شيء, شيء نزع العلم أو قلة العلم وكفرة الجهل الجهل عما عداوة للنفس وعداوة للدين وعداوة للإسلام وعداوة للأمة وعداوة للخير هذا هو الجهل الثالث من أسباب من اللي هي الفتن طبعا كل نقطة من هذه النقاط ودت أن أتسع فيها لكن يعني أنا أريد أن لكم المسألة في عجالة شديدة يا حبتي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب مرارة القلوب وحزن النفس على ما يحدث كثرة الجهل من أعظم أسباب الفتن والوقوع في الفتن من اعظم اسباب الفتن ايضا ترك الاسلام الانسلاخ من الاسلام في ناس ما عن انهم اسلامش ابدا ما حدود الاسلام ما تعرفش ما يامر به الاسلام ما يعرفش ما يعرفش في الاسلام ما يعرفش ما انزلها ربي سبحانه وتعالى ما يعرفش الكتاب كتاب الله ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ما يعرفش ما حرم ربي سبحانه وتعالى وما احل ما يعرفش ما سبحان الله انزل ربي سبحانه وتعالى من امور حرمها او امور امرنا ان نبتعد عنها ولذلك من الناس من يترك الاسلام كافه ولا يعرف الاسلام شيئا من او من اعظم اسباب احبائي الذنوب ايضا من اعظم اسباب الفتن ايضا ارتكاب الذنوب والمعاصي بيبتلينا ربنا بكثره الذنوب والمعاصي فبتنزل علينا الفتن والبلاء يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الكريم الفتن لا محال تقع لأن إذا نظر كل واحد فينا لنفسه أو في من حوله يجد الذنوب كثيرة والمعاصي جلل حتى إن الإنسان بيرتكب أو كثير من الناس ترتكب المعاصي وهي لا تدري أنها معصية وارتكب الذنب وهو لا يدري أنه ذنبا ولا يشعر بمرارة الذنب ولا يشعر بمرارة الذنب وألم المعصية إلا من أعلم أو علم أثر الذنوب في حياتنا وأثر المعاصي في حياتنا وأثر الحجب اللي بتحجبنا عن الله سبحانه وتعالى حجاب حجب الزنوب المعاصي أثر لظهور الفساد في الأرض كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر زيك أقول لك وأحبتي من أعظم أسباب الفتن التي تكون لنا عقابا انتهاك الحرمات سنمعرفش اثر الزنا ولا أثر السرقة ولا أثر القتل ولا أثر, ولا أثر الربع ولا أثر كل ما حرمه ربي سبحانه وتعالى فانتكيه ينتهك هذه الحرمات وكأنه لا يفعل شيء يمكن لو مر الزبابة على أنفه أشق عليه شوية من هذه الذنوب كما ذكر ولذلك سبحان الله أحبائي لما عبد الله بن مسعود أبي موسى الأشري رضي الله عنهما قال إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين هذا الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الـ الـ الهرج القتل الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وقيل الهرج شوفوا يا حبائي سبحان الله هيكسر في أوقات الأوقات الجهل بالله عن الله القتل حديث آخر أنس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم هيسود الجهل الجهل هو اللي بتكلم وأعظم الجهل أن يكون الإسان جاهلا عن الله سبحانه وتعالى ولا يعرف حضور ربي سبحانه وتعالى فيرفع العلم يقول إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل حديث هذا متفق عليه أحبتي متفق على ذلك ما السبب في قلة الرجال؟ ما السبب في قلة الرجال في ذلك الحديث كما قيل ما السبب في كثرة النساء في ذلك الحديث ام كما جاء مبينا في بعض الحديث كثرة الحروب كثرة الحروب التي تقع في ذلك الزمان الذي فش فيه الجال ورفع فيه العلم لزي كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان يعني الأيام اللي إ�חנוnite موجودين فيهادي وليس المراد به قتل المسلمين الكفار خلي بالكم قتل المسلم الكافر لا أبدا قتل بعض المسلم لغيره المسلم لغيره والأدهى من ذلك والأشد إنه في هذه الأحيان لا تعرف أسباب القتل ولا أهداف القتل لذلك سبحان الله شوفوا انظروا يا حبتي بدليل كل شيء له دليل لم يتركنا نبي صلى الله عليه وسلم إلا وترك لنا دليلا على مر الأيام والأعوام والسنين والذلك في الحديث يا أحبتي يقول ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج قالوا وام الهرج قال القتل إنه ليس من المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل الجارة يا ربي سبحان الله الجارة المطلوب أنه هو يحسب عليه وخلي باله ولو بنى جدار لازم يسأله أمن بابين ما بيبني ذلك الجدار أيمنى عنك هذا الجدار الهواء أم لا لو منى عنه الهواء المفروض ما يبنهوش هيأتي الزمن يقتل جارة ويقتل أخا يقتل عصبته يقتل سبحان الله ذوي رحمة ويقتل أخا التي جعلها ربي سبحانه وتعالى متعلقة اختص لها باسم اختر لها اسم من إيه سبحانه ربي ربي الرحم من وصلها وصل ومن قطعها قطع ويقتل اخا ويقتل عمه هذول ارحامه اصبطه يعني ويقتل ابن عمه اللي احنا بنقول عليهم في علم المواريث العصبه او سبحان الله يا حبايبي قالوا وما عقولنا يوم اذن يا رسول الله هيبقى معنا عقول قال إنه لتنزع لا عقول أهل ذلك الزمان ويخلف أو يكون موجود في وهو ذلك الوقت هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء كل واحد يحسنه على شيء وليسه على شيء خلي بلك الحديث دراه أحمد وحسنه الألباني في صحيح وكأننا نعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نعيش وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي علينا هذه الحديث او يكلمنا في احوالنا وفي اوقاتنا وفي الفتن اللي يتمر علينا في احوالنا انظروا احبتي رواه راجنا عن نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأتينا على الناس زمان لا يدر القاتل فأي شيء قتل تخيلي يقتل القاتل بقوله ادلت قوله ادلت ليه قوله ما عرفش ولا يدر المقتول على أي شيء اكتل ولا المقتول يقول لا قتلني ليه ما عرفش حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى يا حبائي الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون وقفة للنفس مع كل واحد فينا أو كل واحدة فينا أن تحاسب نفسها محاسبة شديدة على ظاهرها وعلى بطنها وعلى كل شيء يتعلق بذلك الدين وعلى كل ما وضعه ربي في عنقها في عنقي في معاملاتي ومعاملاتك في حياتي وحياتك كل واحد فينا لو أصلحنا أنفسنا لصالح من حولنا كل واحدة فينا فكرت في نفسها وفي بيتها وأولادها بإصلاحهم أولا لصالح الرعي لصالح, لصالح الولاء لذلك نقول هل هناك كان نمازج من الفتن أقول نعم كان هناك نمازج من الفتن كما تدروا من أعظم نمازج الفتن المرت علينا في الإسلام ولو قرأت تاريخ الإسلام يا حبتي هتجد مقتل الخليفة الرشد عثمان وافترق الأمة في هذا الوقت فتن شديد سبحان الله في مقتل عثمان رضي الله عنه يمكن لما النبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا هل ألقى في سبحانه صرح لنا صلى الله عليه وسلم أو في أحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة ودعواهما واحدة الحديث رواه البخاري ذلك في مقتل خليفة راشد عثمان وافتراق الأمة في هذا الوقت وطبعا اقرأ في السيرة مقتل عثمان وما حدث في مقتل عثمان وما حدث في أسباب اشتعل هذه الفتنة في مقتل عثمان وما حدث من تآلف قوى الشر في مقتل عثمان فتنة أخرى يا أحبائي اللي هي فتنة الخوارج في فرق اللي خرجت عن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج أقوام في آخر الزمان لهم دور كبير في فرقة الأمة المسلمة هؤلاء يدعوا العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعوا إلى كتاب الله ولكنهم جهلاء حكمهم جائر وأرهم قاصرة يسفكون دماء من خلفهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء شوفوا الحديث المتفق على صحته عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر زمن قوم أحداث الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من من قول خير البري يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين يخرجوا من الدين كما يمرقوا السهم من الرمية فإذا لقيتمونك يقول سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شوفوا ما نراه الآن ولذلك خرجت هذه الفرقة يا جماعة في عهد الصحابة ردوان الله عليهم كفرت الصحابة واستبحت دماء المسلمين وحدثت في الأمة بلاء كبير جدا لازم المسلم يكون فطم كيس لأحوالهم ولفرقتهم ولدسهم السموم في صفوف كل مسلم يبتغي وجه ربي سبحانه وتعالى لما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ي... يا رب العالمين يقينا شر الفتن ذلك لما نيجي نقول طيب احنا دلوقتي قاعدين نتكلم في الفتن كيف نخلص من هذه الفتن كيفية الخلاص من هذه الفتن كيفية الخلاص في هذه الفتن وازاي ممكن المسلم عندما تثور الحروب بين المسلمين ماذا يفعل وماذا يتصرف وهل كان في ذلك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي بؤرة الفتن وما هو مصدر الفتن في أحاديث كثيرة ظهرت في كيفية التخلص أو الخلاص من الفتن يا حبتي. يمكن كان حذيفة دايما بيكثر سؤاله رسول صلى الله النبي, صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى لا يقع فيها كان دايماً بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة عشان ما يقعش في الفتن وأسأل ربي ورأدي ولكم ألا يوقعنا وان أراضي بعباد فتنة تتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين صحيح في صحي البخاري يا عن حذيفة قال كان الناس يسألون عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني ذلك الشر فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر في شر يحصل بعد كل خير اللي احنا عايشين فيه ده قال نعم والدليل احبتي ان انت بتكوني في امن وسلام وقعدة وفي قرآنك وحياتك الجميلة النعيم اللي احنا اسأل ربي ان لا ينزع مننا اسأل ربي ان ينزع مننا الامن والامان والقرآن يا رب العالمين تجري سبحان الله مورا كثيرة حولك ان لم تكن تشغلك بالكلية فبتشغلك تشغل منك البعض تشغل منك البعض زيك نقول فهل بعد, بعد هذا الخير من شر يسال حذيفة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر خير من خير قال نعم ولك ابشروا احبتي لا بد ان يكون بعد الظلام نهار لا بد ان يكون مع العسر يسر لا بد ان يكون مع العسر يسر احنا دائما امه تتفاءل لا تتشائم احنا المسلمين كده من الله علينا كده حرم علينا التشاؤم لكننا نتفائل وإن غدا قريب وإن النور سيصطع بإذن ربي سبحانه وتعالى وستزال الغمة عن الأمة يا رب العالمين وجدك فقال له وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر منهم قلت فهل بعد ذلك الخير من قال نعم دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسينتنا قلت فما تأمرني ان أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة او الفرق ولو أن تمسك أو تعد بأصل شجرة حتى درك الموت وأنت على ذلك في سبحان الله أحبائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم موعظة شديدة وعظم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة هذه صحاها الألباني تركتكم على المحجة البيضاء الدين واضح والإسلام جلي والحق واضح الحق أن يتفع الحق ما فيه وسل سرقة ولا نهب ولا قتل ولا تخريب ولا سفكر الدماء ولا ترويع ولا أي شيء من هذا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر في الموعظة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيو عنها, عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي وسنة القلفاء الرشيدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد وعليكم بالطاعة وإن عبد الحبشيا فإنما المؤمن كالإيه الجمل الأنف حيثما قيدة ينقاض هذا حديث في الصحيح لكن إزاي يتصرف بقى المسلم إزاي يكون حاله حال المسلم في هذا الأمر شوفوا سبحان الله يا حبي يمكن في حديث كثيرة جدا ظهر ذلك في حوال الفتن والقط لذلك ماذا نفعل فيها وماذا نحلس في وماذا يحدث فيها ما الواجب على كل واحدة فينا أو واحد كل في واحد مصلم انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصف في هذا الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وجمعنا معهم يا ربه الجنة النعيم قل النبي صلى الله عليه وسلم مشك أن يكون خير مالي المسلم غنم يفر بدينه من الفتن هذا الحديث او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواه البخاري وفي حديث اخرى دم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي رضي الله عنه كيف اتصرف في الفتنه كيف نتصرف في الفتنه فقال رايت إن قتل, ان قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغلق حجاره الزيت في من الدماء يعني يكثر وتكثر الدماء كيف تصنع قال فيها اقعد في بيتك واغلق عليك بابك قال فالا ام اترك قال فأتي من كنت معه فكن فيهم قال فأخذ سلاحي قال أنت شاركهم في هذا السلاح فيما هم فيه ولكن ان قشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه في هذه المسألة ويكون من أصحاب النار اللي رفع عليك سلاحه وانت لم ترفع عليك سلاحك عليه يكون من أصحاب النار احتج خلي بالكم يا حباي احتج بالأحاديث التي سقناها وبعض هذه الأحاديث وما أشبهها من لم يرى القتال في الفتنة من الصحابة بعض الصحابة قالوا فيش قتال في هذه الفتن وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروبي كسعد بن أبي القاس وعبد الله بن عمر محمد بن مسلمة وغيرهم, وغيرهم يعني وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفع عنهم دي فرقة طريق من الصحابة قالوا ذلك ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة إن أراد أحد قتله دفع القتل عن نفسه طريق أخر من الصحابة قال ذلك وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف القتال او قصر نظره عن معرفة صاحب الحق كما جاء في ذلك في فتح الباري وقابل وقال التبريد الفتنة أصلاه الابتلاء الفتنة من الابتلاء يا حبي. وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه فمن أعاد أعانى المحق أصاب ومن أعانى المخطئ أخطأ ومن أشكل الأمر في ذلك مش عارف من, المصيب من المخطئ من المحق فهي الحالة غرد فيها أنه تماما عن قتال كما جاء في فتح الباري ولذلك نقول سبحان الله يحب حبي هل ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر لنا الله صلى الله عليه وسلم بؤرة الفتن؟ اذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحه باحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم احبائي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم شوفوا انظروا الى ذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق راس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخيل والإبل والفددين أهل الوبر والسكينه في اهل الغنى حديث آخر في صاحب بخاري يقول ايه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال الفتنه ها هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يطلع قرن الشيطان او قال النبي الله او قرن الشمس حديثه هو البخاري ومسلم في روايه اخرى للمسلم عن عائشه قالت ايه رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يبقى في حديث اخر عن ابن عمر قال رسول الله يصدى على علسى اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا نجد الشيء المرتفع يعني فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن الحديث ده روح البخاري هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان لما نعرف ايه هو اصل النجد هو مرتفع في الارض من الارض يعني النجد الشيء المرتفع ولما أشار النبي صلى الله عليه وسلم النجد من جهة المشرق ومن, كانت ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق سبحان ربي ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة, مشرق أهل المدينة إيه قص النجد بقى؟ هو مرتفع من الأرض وهو خلاف الغور جزء الناء المنخفض يعني من الأرض ولذلك قيل أن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن العراق هي جهة المشرق وانها تعد بالنسبه للمدينه هناك وهذا ما قاله عن بعض الصحابه كان عبد الله بن عمر فعندما كان اهل العراق يرتكبون العظام ويسالون عن التوافي في الأمور قال لهم سالم يا اهل العراق ما اسالكم عن الصغير سالتم عنك الصغيره واركبتم الكبيره تركبتم الكبيره سمعت طبعا هذا وكما سمع الصحابة يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأوم أبيده نحو المشر من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض يا أحبتي من استقرأ التاريخ أو عرف التاريخ أو قرأ في التاريخ أو قرأ في السيرة أو قرأ في الفتن كيف تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي كانت تأتي من بؤر واحدة صارت منها الفتن منها بداية مقتل الخليفة الراشد عثمان ومنها خرجت كثير من الفتن كالخوارج وبقيت ريح الخوارج تعصب الأمة في العهد الأموي وغيره من الهود ومنها ظهرت سبحان الله ثورة الزنق بصرة ومنها انبعثت حركة القرامة وغيرها وغيرها من المشرق خبت رياح التطار سبحان ربي كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض هذه الأحديث مع البؤر التي تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية ممكن تكون فتن أخرى جاء من أماكن أخرى بس هو النبي وصب في كثير من الفتن التي ظهرت فعلا حديث النبي, أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بذلك في هذه الفتن فتن فعلا سمعنا عنها وعرفناها وتزوقناها وتزوقنا مررتها وأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تمتد إلينا وأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تتداع علينا الأمم أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يأتي يوم وهو من علامات الساعة أيضا كما قال رسول الله صلوه عليه وسلم الحديث الذي صحقه الألباني من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة كل واحد يضلي برأيه وكل واحد يقول في الأمة المسلمة العالية الهامة التي, رب التي يحفظها ربي بحفظه والتي يمنحها ربي أمانة والتي ينزل ربي عليها من عفوه حقا أخطأنا جميعا حقا كلنا معاصي وذنوب أسأل ربي أن يغفر لنا جميعا وأن يرفع عننا وأن كل مسلم البلاء والمحن يثبت أقدامنا وأن يجعلنا مطمئنين آمنين راعينا لحدود الله رعية صالح قصر ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان والطمئنين والسكين وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يوجد الأمم أن تداع عليكم كما تداع الأكل على قصعتها قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ونحن الآن كثير ولكنكم وثاء كغثاء السيل كل واحد فينا مالش دور وكل واحد فينا مش عارف يصلح نفسه ولا ولاد ولا بيته ولا ينزعن الله من صدوري عدوكم المهابة منكم يبقوا شايفيننا قلة يبقوا ينظروا إلينا بنوع من إحنا ضعفاء لكن أسأل ربي أن يأتي اليوم التي ترفع في هامة الإسلام في كل مكان وان يعز الاسلام ولا يذل وان يعز ولا يذل ان يعز ولا يذل اللهم ارزقنا الأمن والامان ارزقنا العفو والعافيه انزل علينا من فضلك وأنزل علينا من كرمك وانزل علينا من جودك ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا أثبت أقدامنا وانصرنا على القام الكافرين سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطرنا ربنا ولا تحمل عين إسراء كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين قول قولي هذا واستقبل الله العظيم لي ولكم أسأل الله لي ولكم العفو والعفية أسأل الله لي ولكم رضى المولى اللهم أمتنا وأن تراضينا عنا غير غضبان اللهم اغفر لنا جميعا اللهم هدنا إلى سواء السبيل اللهم أعز هذه الأمة. الأمة اللهم لا تذلها أبدا اللهم نسألك يا ربي أن تحقق الأمن والأمان في بلدنا الحبيب وأن تحقن دماء المسلمين اللهم آمن روعتنا واحفظ ديننا واحفظ علينا امتنا المسلمه جميعا يا رب العالمين اللهم اجعلنا عزه اقويا بذلك الدين اللهم اجعلنا اعزه اقويا بذلك الدين اللهم اجعلنا اعزه اقويا بذلك الدين اللهم اجعلنا ممن تمسك بكتابك الكريم وحافظ على حدوده يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن حافظ على حروفه ولم يحافظ على حدوده اللهم اجعلنا من اهل القران بحق اللهم جعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم إني أتوسع لليك ربي بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلام أن ترفع الغمة عن الأمة أن تكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن